بسم الله الرحمن الرحيم و طر والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسور ان عذاب ربك لاواقع ما نحن من دافع وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَغَيْلٌ يَوْمَئِذِ الْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي لو می دئی نئی جہن میں د أَفَسِحْ رُنْهَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ والذين آمنوا بإيمان بِهِمْ ملک سافرونين <تصفيق> و <تصفيق> Yet the name inna mm -hmm. تو بسوں معكم من مت بل لهم البنات ولكم البنون أَمْ عِندَهُ مُلْكُ الْغَيْبِ فَاخْتَنِكْ تُرْ أَمْ يُرِيدُ نَكِيدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ عَلَىٰ أَتِينَا أَعُوذُ مَن لَّا يَعْلَمُونَ وَاصْبِ لِحُكْمٍ يَرْدُ بِكَفَائِنَ بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذ ما